يقول قائل لا يجوز قضاء صلوات النهار بالليل أو صلوات الليل بالنهار فهل تؤجل كل صلاة فائته إلى وقتها في اليوم التالي مثل صلاة العصر مع العصر والصبح كذلك والصلاة العشاء القضاء على الفور عند الجمهور وعليه فلا يجب أن يؤخر الإنسان قضاء صلاة الظهر إلى اليوم التالي ليصليها في وقت الظهر ولا أن يؤخر صلاة العشاء ليصليها في وقت العشاء من اليوم التالي بل تقضى أي صلاة في أي وقت من ليل أو نهار ما عدا الأوقات المكروهة عند بعض العلماء فصلاة الظهر تقضى في وقت المغرب أو العشاء مثلا فذلك جائز حيث لا يوجد دليل على وجوب تحرر الوقت المماثل لتقضى فيه الصلاة وإذا كان على الإنسان فوائت يوم واحد رتبها عند القضاء فيصلي الصبح اولا ثم الظهر ثم العاصر ثم المغرب ثم العشاء فإن كانت الفوائت أكثر من خمس فهو حر في قضائها بأي نظام يكون وله أن يصلي مع كل فرض فرضا أو فرضين من القضاء كأن يصلي بعد الظهر ظهرا أو ظهرين أو أكثر ويستوي في ذلك أن يكون القضاء قبل أداء أو بعده إلا في أوقات الكراهة عند بعض العلماء فيكون القضاء قبل الأداء كقضاء العصر مثلا قبل أداء العصر الحاضر وهكذا Wallahu ala.